أبا حزب النصر سيدنا الشيخ عبد القادر كيلان قد الله أسراره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالده الغلون ولا يصفه الواصفون ولا يخاف التوائر ولا تفنيه العواقب يعلم مثاقيل الجبال وميكال البحار البحار وعدد قطر الأنظار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه من الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء من سماء، ولا أرض من أرض، ولا جبال إلا يعلم ما في وعرها، ولا في بحار إلا يعلم ما في قارها،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 وأطفعني نار من شب ناره عليه واكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة وصدق رجائي بالتعقيق يا شفيق يا رفيق فرج عني كل طيق ولا تحملني ما لا أطيق إنك أنت الملك الحقيق يا مشرق الجرهان يا من لا يخلو منه مكان احرسني بعينك التي لا تنام وكنفني بكنفك وركنك الذي لا يرام إنه قد تيقن قلبي إنك لا إله إلا أنت فإني إلى أهلك وأنت معي يا رحمن فارحمي بقدرتك علي يا عظيما يرجى العظيم يا عليم يا حليم وأنت بحالي عليم وعلى خلاصي قدير وهو عليك يسير فرم علي بقضائه يا أكرم الأكرمين يا أجهد الأجهدين يا أسرع الحاسبين يا رب العالمين يا أرحم الراهمين اللهم لا تجعلني عيشي كبدا ولا لدعاي ردا ولا تجعلني لغيرك عبدا ولا تجعل في قلبين سواكا فإني لا أقول غدا ولا شريكا ولا ندا إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين دعاء حزب النصر لمولانا عبد القادر كيلان قد الله سر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اقطع أجل أمل أعدائي وشتت اللهم شملهم وأمرهم وفرق جمعهم وأقلب تدبيرهم وبدل أحوالهم ونكس أعلامهم فكل سلاحهم، فقرب آجالهم، فنقس أعمارهم، فزنزل أقدامهم، وغير أفكارهم، فخيب آمالهم، فخرب أليانهم، واقلع آثارهم حتى لا تبقى لهم باقية، ولا يجدوا لهم واقية، وأشغلهم يبدالهم وأنفسهم وأذمهم بصواعق انتقامك وأبطش بهم بطشا شديدا فخذهم أخدا عزيزا إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا أمعهم ولا أرفعهم إلا بك اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عليهم فدمرهم تدميرا وتبيرهم تدبيرا فاجعلهم هباء منتورا آمين آمين آمين يا الله يا الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم بحرمة محمد عندك وبحرمتك عند محمد أن تسترنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم